السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد بنت روسيه اسلمت اتعرفت على شاب مسلم واسلمت وتجوزته ولما اتجوزت الشاب المصري المسلم وشافت اخلاق المسلمين ومعاملات المسلمين وشافت قد المسلمين بعاد على دينهم قالت وهي متمسكه بالاسلام قالت له اقتنعوا انتوا بدينكم عشان الناس تقتنع بدينكم بعد كده دي مشكلتنا يا جماعه ان احنا نقتنع احنا بديننا احنا الأول نقتنع باللي عندنا الاول سوبر ستارز نجم الخليج برامج بتفرض علينا نجوم نجمكم هو الممثل الفلاني واللاعب ومغني الفلاني هم دول السوبر ستارز بتوعنا مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه مين نجومنا مين اللي بيهدينا ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم اقسم بنجم السماء على نجم الأرض سيدنا محمد مين نجومنا اللي بتهدينا الرسول عليه الصلاه في صحيح البخاري بيقول ايه على الصحابه بيقول ان النجوم امانه للسماء وبعدها واصحابي أمنة لاماتي اصحاب دول هما النجوم الحقيقيين مين السوبر ستارز بتوعنا مين نجومنا مين اللي احنا بنحتدي بكلامهم مين قدواتنا مين اللي احنا بنمشي وراهم مين السوبر ستارز بتوعنا فالفستور ستالوني اللي بيقعد يحارب وحوش هي اصلا لعب بلاستيك ممكن ميدن تشاينا من ورا الكاميرا ولا البراء بن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن في اليمامه والا كانت حركه الرد قطت على الاسلام في جزيره العرب وفي لا يوجد لها مثيل على وجه الارض يعني انتصر المسلمين في معركه اليمامه مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه جين فوندا اللي لو غسلت وشها وغسلت شعرها ما حدش هيتفرج لها على فيلم ولا على لقطه ولا اسماء بنت ابي بكر اللي كان عندها 17 سنه وحمل في الشهر التاسع وبتمشي 5 كيلو في حر الصحراء كل يوم تودي للنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الاكل في الغار وبعد كده هاجرت وولدت على ابواب المدينة مين السوبر ستارز بتوعنا مين يا جماعه ريكاردو لنا البينه ولا اللي في الملاعب بس من ورا الكاميرات في الم... انما بره الملعب ممكن ما بيعملوش أي حاجه في الدنيا ولا في الحياة ولا مين ولا اسامه بن زيد القياد المسلمين في اول حرب عالميه ضد الروم في اكبر معركه في الخروج من الجزيره الاعراف ضد الروم اسامه بن زيد اللي كان عنده 17 سنه ولكن الوقت كبير أكبر من أي قائد عسكري في العالم كله مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه بننبهر بالغرب ليه مبهورين بيهم عايزين نفوق يا شباب عايزين نفوق ونعرف نابليون بونابرت كان بيقول أنا قدوتي في الحياه ومثل الاعلى في الحياه هو خالد بن الوليد ده نابليون بونابرت اللي احنا فاكرين ان هو يا ما هنا ويا ما مايكل هارت لما جه يصنف عظماء العالم قال سيدنا عمر بن الخطاب سادس أعظم شخصية في تاريخ البشريه كلها جمعاه مين السوبر ستارز بتوعنا ماذا لو كانت اهرام منشستر مقال مره قريته بيقول لك اهرام لو كانت عند مانشستر في انجلترا كانت انجلترا عرفت تعمل دعايه حواليها قد ايه وتكسب لو الصحابه دول كان عندهم بقى كانوا عند الغرب لما كنت زمان اقرا دستوفسكي وتشارلز ديكنز وشيكسبير كنت والله يا جماعه استانب جدا الناس دي تشارك كده ليه الناس دي كلامها هيف جدا الناس يعني احنا مش بنقول ان هم كل كلامه مايب بس الناس دي لا تستحق كل الدعايه الرهيبه اللي اتعملت لها هم عندهم ناس يعني مش قويه ولكن عملوا لهم دعايه رهيبه لو اهرم مانشستر كانت عندهم بقى لو الصحابه دول كان عندهم في تاريخهم كانوا جننوا العالم بسيرهم احنا عندنا سير ما في التاريخ ولا ابطال ما فيش في التاريخ زيها يا اللي منبهرين براجل المستحيل وقصصه مش عن البراء ابن مالك مش عن ابو دجانه يا اللي مبهورين بروايات الغرب ما سمعتوش عن تاريخنا وعظماءنا والستارز بتوعنا مين السوبر ستارز يا جماعه درس الليلة للكبار فقط درس الليله للكبار بس الكبار فهمهم الكبار فكرهم الكبار في طموحهم درس الليله مش هيقدروا ولا هينفذوا غير الكبار الكبير كبير يا جماعه ابو بكر من اول يوم اسلم فيه هو كبير عمر من اول يوم اسلم فيه هو عمر بن الخطاب كبير كبير ابو بكر الصديق كان يقول اينقذ الدين وانا حي احنا دلوقتي احياء وعيد الحب اتعمل واحنا احياء بدع جديدة وظهرت احنا الوقت احياء وفتائره ضاعت واحنا احياء احنا الوقت احياء وغزه اتحاصرت واحنا احياء اه ينقص الدين وانا حي ابو بكر الصديق شغل بنته تجيب الاكل لهم في الهجرة وشغل ابنه يطم... وشغل المولاه عامر بن فهيره يطمس اثار الاقدام بالغنم بتاعته في الهجرة غنم ابو بكر اشتغلت لدين الله الغنم اشتغلت في نصرة الدين يا مسلمين ما حصلناش حتى يا اخوانا عمر بن الخطاب خرج من الملأ اربع مرات عشان ننصر دين الله عمر بن الخطاب كان بيقول والله لو منعوني عقال بعير لا لقاتلتهم علي لما قريت معنى عقل بعير في شرح مسلم انا كنت هتجنن عقل بعير انا كنت بحسب يعني لو ما جابوليش زكاه الب... البهائم الانعام طلع ان عقل البعير ده دل... ده الحمل اللي بتتراب... بتترابط منه البقره او الناقه لو جابولي الزكاه وما جابوليش الحمله هقاتله على الحمل الدين كان غالي الدين كان غالي عندهم سوبر للكبار فقط درس الليله للكبار فقط يا جماعه هنتكلم عن نجوميه الصحابه في دين الله كانوا نجوم في ايه كانوا في من ضمن المعارك اللي... يعني قليل جدا اللي يتكلم عنها معركة الامامه معركت اليمامه يا اخواننا معركه فاصلة في, في تاريخ الردة والاسلام في جزيره العرب 40000 واحد ورا مسالمه كذا وخالد بن الوليد راح يحاربه وبدات الحرب وصلوا ان هم و... اخترقوا جيش المسلمين وخلعوا خيبه خالد الصحابه كانوا هيجننوا الدين بقى في خطر الدين بقى في خطر حقيقي الموقف بقى لا يحتمل الا الفدائيه والاستشهاديه الدين بقى في خطر الصحابه عملوا ايه ساعتها شوفوا يا جماعه نجوم التضحيه لدين الله ابو من فوق من فوق الباب يرمي نفسه ورجلته اتكسر بيفضل يقاتل ورجليه مكسوره رضي الله عنه ويتقتل في اشرف مكان يتقتل فيه ابو دجانه اللي من سنين والنبي عليه الصلاه والسلام دخل غزوه احد لقى واحد رابط عصابه حمراء ايه ده ابو دجان هعمل ايه يا رسول الله ده لما بيربط الاعصابه الحمراء ياتي اللي بقى تقول ويدخل ابو دجان ويطرس النبي بجسمه في اول عمليه يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضل ابو دجان على العهد ويعمل ثاني عملية استشهاديه يقتل فيها وهو بيحاول يفتح الحصن البراء ابن مالك يرمي نفسه هو اللي يتفتح على ايده باب الحصن يدخل الصحابة عمار ابن ياسر ماسك السيف هيجنن المرتدين يكسبونا ازاي تذبذب ودنه اتقطعت وقعده ترق وتيجي من راسه وهو يقول أمن الموت تفرون أمن الموت تفرون ام معماره اللي بناها حبيب بن زيد مسالبك الكذاب قطعه حتت اتشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع ايديه اتشهد اني رسول الله لا اسمع يقطع رجليه لغايه ما قطعوه حتت ام حماره ام حبيب بن زيد دخلت في المعركه دهيت وكانت من احد ثلاثه وصلوا في الاخر وقتلوا مسيلمه الكذاب رضي الله عنها زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب بيقول عضوا على ادراسكم فوالله لا اتكلم ابدا حتى ينصرنا الله لا أو استشهد خلاص ما عادش في كلام ده وقت الشغل ده وقت الشغل يا شباب في بعد اللي حصل للامه إيه. خلاص عضوا على ادراسكم ده الشغل مش وقت الكلام. كل صحابه احد الانصار خد جرح غائر وكان بيتعالج في الخيمه فسمع حطمه في جيش المسلمين فقال وانت في الدنيا وانتعايش المسلمين يحصل لهم كده فضل يسحف لغايه ما قاتل حتى قتل مش ولا في الدنيا الدين ده يحصل كده مش ولا في الدنيا غزة تتحاصر مش ولا في الدنيا العراق تضيع مش ولا في الدنيا المسلمات تختصر مش ولا في الدنيا ابدا معركه اليمامه بتنتهي يا جماعه في الاخر المعمره ووحشي والصحابه يهجموا على مسلمه الكذاب يقطعوه بالسيوف وتم معركة معركه اللي هم كانوا ابطال ابطال في التضحيه والله رسول الله لو خطبنا الى برك الغمات لاخ ما وراءك لما بحثت على الطباق في القواميس قواميس, قواميس اللغة وقواميس اللغه يعني برك الغمات اللي الصحابه قالوها للنبي في غزوه بدر لو خط لقيت بارك الغمات دي منطقه في جنوب الجزيره العربية كلها صخور بركانيه صخور بركانيه ولا اي في أبارها أي ما يعني مهلكه يعني لو ودتنا مهلك يا رسول الله احنا وراك في الهجرة عبد الله بن جحش ساب ماله وابو جهل خدوا منه وساب بيته وابو جهل خدوا منه صهيب الرومي ساب ماله وخدوه منه المشركين كل ابو سلمى ساب مراته وساب ابنه عشان الدين يا جماعه عشان الدين عشان الدين يا جماعه هاجر امراه بسبب تضحيه من تضحياتها خريطه العالم اتغيرت جغرافيه العالم اتغيرت لما قعدت مع ابنها عند الكعبه وقعدت اوعدها الى ان الجزيره العربية كلها اتعمرت بعد كده امراه بسبب تضحيتها تاريخ الارض اتغير عبد الله بن ابي حضر في غزوه خيبر لما عايز يخرج مع النبي ومش عارف يعمل ايه بقى هدومه باهدوموا لليهود عشان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبطال جعفر بن ابي طالب لما في غزوه مؤته اتخذ حاجه و90 طعنه وضربه في صدر البخاري وكلهم من وجهه ما رضاش يفر ابدا خالد بن الوليد يومها اتكسر في ايده تسع سيوف وفضل واقف وصامت كانوا ابطال في التضحيه عشان الدين كانوا ابطال كانوا نجوم كانوا سوبر ستارز كانوا كبار قوي يا جماعه كبير كبير يا جماعه كانوا كبار يا شباب يا اللي لازم تبقوا كبار كانوا كبار قوي يا جماعه في التضحيه عشان الوصول لربنا سلمان الفارسي القصة الرهيبه سلمان سلمان اللي ابوك الراجل غالي جدا ابوه لما عارف ان هو عايز يهاجر عايز يمشي من عند فارس عشان يدور على الحق في الارض ويسيب المجوسيه ابوه ربطه في السلاسل ومهموش ابوك غالي جدا يا سلمان يا سلمان هسيب مال ابوك لمين ربنا يا سلمان يا سلمان شبابك شب انت لسه انت عايز تركب عربيه وجنطها وتلف والبنات كلهم يتجننوا عليك انا عايز ربنا مش عايز اي حاجه يا سلمان مش عايز تتفرج الليله على هوت بيرد في صحراء جميله وبكره تطلع على الاف بي اي وتشوف انت عايز تعمل ايه يا سلمان يا سلمان مش عايز تروح الماتش تدهن وشك 10 الوان وتفضل بالرايات الحمراء والبيضاء تفضل ترفرف مع الرايات كاني مفيش اي مشكله في دينك ولا دنيتك يا سلمان انا عايز ربنا يا سلمان ابوك ربنا اغلى يا سلمان شباب انت انت لسه شب صغير ربنا اغلى يا سلمان مستقبلك ده انت في الدين بقيت خادم النار وفي الدنيا ابوك عنده ضيعات واموال وغالي جدا ربنا اغلى ويسافر سلمان ويربط مستقبله بمستقبل الدين يا جماعه يربط مستقبله بالوصول ولا يخلف ولا يشتي ولا لعب اي حاجه يقعد يلف في الارض يدور على حد يوصله لربنا رضي الله عنه الرسول عليه السلام بيقول لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء من المركب بتاعه سلمان الفارسي عايزين شباب مركب سلمان رجالة عايزين اخوات ماركس سلمان يا رجاله ده بلغوه رجال من هؤلاء من الرجاله دول لما تدبرت في الحديث قلت سبحان الله العظيم سبحان الملك سلمان كان فين والدين كان فين سلمان كان في فارس حواليه عبدت النار بعد كده المشركين بعد كده الروم والنصارى هو فين والنبي فين وبعضنا ربنا دله دل ووصله سلمان يا جماعه كان واحد ما كانش معاه صحبه يا اللي بتقولوا معنى الصحبه سلمان يا جماعه كان الحق في الارض نادر مش موجود اصلا في الوقت اللي عندنا فيه 20 قناه فضائيه اسلاميه 1000 مسجد و5000 شريط و1000 موقع نت اسلامي و واحد ملتزم احنا احنا عايزين ايه احنا عايزين ايه سلمان يا جماعه عاش حيته عاشين ربنا وربط مستقبله بمستقبل الدين وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يوصله سبحانه وتعالى كانوا نجوم كانوا سوبر ستارز كانوا نجوم في الثبات النساء ام شريك ام شريك اللي المشركين لما اسلمت في اول البعثه رضي الله عنها كانوا بيعذبوها ياكلوها عسل ويحطوها في نار الصحراء يموتوها من العطش بعد ما العسل ثلاث كانت رضوهم من مكه جريد بني المؤمل رمي لبيبه اللي كان عمر بن الخطاب يقعد يجلدها يجلدها لغايه ما يدوا تقف لغايه ما يدوا تقف وهي تقع يحسبوها ماتت وهي في غيبوبه مخش عليها جريد بني المؤمل يا جماعه سنيره جريد عمق اللي كانوا يجيبوا مكاوي الحديد يكوي جسمها ويحطوها على عناها لغايه ما عينها ساحت وذهب بصرها وربنا رد الله بعد كده سبحانه وتعالى استحملوا صحابه اول ما اسلموا تحذيم رهيب بعد كده طلعوا على على الحبشه بعد كده رجعوا بعد كده الشعب بقى بيطالب الشعب كانوا فيه ورق الشجر طلعوا من الشعب على الهجرة هاجروا وسابوا كل حاجه في حياتهم هاجروا 30 غزوه مع رسول الله في 9 سنين وفي النهاية فين الصحابه الوقت يا جماعه ابو الدرداء قبره عند تركيا ام حرام بنت ملحان قبرها عند قبرص عباده بن ثابت قبره في فلسطين معاذ بن جبل قبره في الشام فين الصحابه اتفرقت قبورهم في الارض كلها مفيش يوم خدوا اجازه عرضه ولا اجازه مرضي ولا اجازه تحسين داخل تحسين دخل ابو هريره كان بيموت من الجوع كان بيقع يخشع من الجوع وقالش رسول الله اجازه تحسين داخل اروح اشتغل واجيلك مفيش اجازه عرضه هنظرك اتجوز يوم دخله في شهر العسل في الهانمون بره ده في فلانيمون احد ظلم ارضاش اول ما لقاه طلع ما قالش اجازه عرض عشان الجواز رسول الله طلع ما حدش خد اجازه مرضي في غزوه خيبر عن ابن ابي طالب بيموت بيموت في صحيح البخاري نايم على الارض عينيه انتوا عارفين يعني ايه العين اللي بينيم انسان يبرك انطال الارض والرسول خارج خيبر فقال علي ابن ابي طالب في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله أنا لا يمكن وقام وهو اللي فتح الحصن على ايديه ما فيش نجوم في الثبات سوبر ستارز في الثبات نجوم في التوبه نجوم في التوبه سوبر ستارز كبار الكبير كبير عارفين اكرم ابن ابي جهل اكرم ابن ابي من القصص المبيره يوم ما تهاب يوم ما اسلم قال ايه قال عهد علي امام الله كل نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله لا انفق ضعفيها في سبيل الله وكل قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله لا اقاتل ان ضعفه في, في سبيل الله اكرم ابن ابي جهل يا كل كمان تسمع بدلها شرطين دين كل مرة قعده قهوه تقعد مرتين في نفس في الجامع كل بصه بصتها الحرام تبص تسهر ليلتين تبص للمصحف وتقرا كل واحد اضلته واغويته تتهدى اثنين باذن الله على ايديك في الدعوه لله مش الشاب اللي اول ما يلتزم ولا يدخل التراويح يتاثر بالضيق ويبكي اول ما يخرج يلاقي التليفون بيرن الو مين انا انا عبا بس ايه عم مش عايز في الليلة ولا ايه ايوه خلاص يوم واقم طول على طول لا يا جماعه لا يا رجاله كانوا ابطال في الطوبه اكرم بن ابي جهل جه يوم اليرموك يوم اليرموك كان يوم فاصل ما بين المسلمين وما بين الروم يطلع اكرم بن ابي جهل يكسر جراب سيفه وخلاص السيف مش داخل تاني طلع ومش داخل انا رب نظبط حقي ليك لما المعركه تشتد يقول من يبايع على الموت 400 مسلم يتلف حواليه كتيبه موت طالعه يخلي الوليد يروح له يقول له يا اكرم عايز يسنيك يقول له حاربت الله كثيرا وافر اليوم ابدا مش سبحان الله عكرمه وخالد الاثنين اللي, اللي كانوا بيحاربوا الرسول اشد الحرب اللي كانوا ماسكين الميمنه والميسره وكانوا وال... ماسكين لواءين في جيش المشركين في حط عكرمه وخالد الاثنين ابطال في اليرموك ويطلع اكرم بن ابي جاهل وهو بيموت في الخيمه بعد ما اتجرح وهو بيباهي على الموت بعد مجرح اتجرح بيموت جايين يسقوا سمع كل جنبه بيقول عطشان يقول لهم اعطوه حتى شربت المية مش عايزاها من الدنيا ويخرج وهو مش عايز حاجه من الدنيا يا جماعه يا جماعه قارنوا بين طائعينا وعصات الصحابه سوبر ستارز في التوبه انا عايزك تبقى ستار في التوبه انا عايزك تبقى ستار في التوبه لله, أنا عايزك, تبقى في التوبة لله أنا عايزك تبقى كبير عايزكم تكبروا يا شباب كفايه الغيبوبه اللي احنا فيها كفايه ازاي انا بمشي في 6 اكتوبر وامشي في الشوارع وبمشي انا ببقى اتجنن يا جماعه ازاي ازاي وصلوا بلدنا لكده ازاي وصلوا شبابنا لكده اللي قاعدين اللي قاعدين على الكازينو دول دول دول مسلمين دول مسلمين دول مركب طلحه بن عبيد الله وسلمان الفارسي ومصعب وسلمان وعمر صايد دول مين يا جماعه دول مين فين السوبر ستارز فين النجوم اللي كانوا منورين الدنيا فين رجاله زمان اللي كانوا مالين الدنيا وذوقير فين يا جماعه قرنوا بنعصاتهم وطائعين الخاميديه الوقت في الزنه اللي بمرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له طهرني يا رسول الله طهرني ده احنا الوقت بوليس ونيابه ومخابرات وببحث عشان المجرمين يتقبض عليهم دي هي اللي راح بنفسها خشيه لله هي عصبت بس قلبها مليان خشيه زي ماعز اللي وقع في الكبيره ولكن الرسول قال والله لقد تاب تو لقد تاب توبه لو ل... وزعت على اهل المدينه لو ساعدتهم عليه الصلاه والسلام يعني يعني توبه يا جماعه توبتهم كانت توبه مليانه انا حرقه في الندم على كل ذنب حتى لو كان صغير حتى لو كان صغير يا اخواننا الراجل اللي قتل الرسول بيشرب خمر الرسول قال انه يحب الله ورسوله بيعصوا بس بيحبوا ربنا بيعصوا بس بيتوبوا بحرقه بيعصوا بس عندهم قلوبهم خاشيه من الله قارنوا ما بين فائعين احنا وما بين عصاتهم مين اللي هيرجح يا جماعه سوبر ستارز نجوم للكبار فقط كبار كبار قوي يا جماعه كبار في نصر الدين الله سبحانه وتعالى كبار في اللي عملوه للدين كبار في كل حاجه عملوها عاش الدين ربنا سبحانه وتعالى عمر من اول يوم اسلم فيه اتعمل نقل دعويه في... نقل نوعيه في... في الدعوه كلها في اثر في سنده بعض الكلام خد الصحابه وخرجوا صفين في صحن الكعبه يا جاره بالدين نقله الدين اتنقل بسنه اسلام عمر مش صاحب ابن مصعب من المصعب كلمة مصعب دي اصلا بتشرح قلبي لما افتكر مصعب الشاب الجميل ايه اللي خلى نوادي تيجي معانا ايه اللي خلى نوادي تتب اصلا ايه اللي الشاب اللي راكب عربيه ما فيش زيها ووسم ما فيش زيه وعطر ما فيش زيه شاب اللي الشباب بيحبوه والنساء بتحبوه وكله بيحبوه وكله يتمناه وكله يتمنى يقعد معاه ايه اللي خلى الناس لو في لذه من اي لذه الدنيا ولذه مصير ما جاي بالناس دي الدنيا والله العظيم هو اللي بي وحد الدنيا وشهواتها مصعب بن معبير يسلم امه اتحاربوا كانت امه بتحضر له طبق الحلويات جنب راسه وهو نايم يصحى ياكل حلويات بقت امه حرمان من الاكل وحمسه جلده تقشر قال مرض جلدي من كتر الجوع ومن كتر الارهاق مصعب بن معبير يسافر الحبشه ويسيب وطنه ويسيب كل حاجة يبقى صاحب عقيده يرجع من الحبشة انما عليه صلواته السلام يبعثه فاخطر مهمه في تاريخ الاسلام اخطر مهمه يبعثه يفتح المدينه قبل فتح مكه بتسع سنين يختار مصعب بالذات يروح مصعب المدينة في المهمة الرهيبه ديت مو مصعب اللي كان اعطر شباب مكه واجمل شباب مكه واوسم شباب مكه يروح المدينه وفي عينيه نظره إصرار تشق الحجر يروح المدينة وملامحه كأنها قطه من الصخر في الاصرار على نصر الدين الله يروح المدينة انسان ثاني بني ادم ثاني يروح المدينه ما يجيش من اخر اليوم من كتر النور اللي في قلبه وصدق اللي في قلبه الا والمدينه كلها مسلمة والمدينة كلها ما فيش بيت فيها الا ودخلوا الاسلام ويرجع يفرح قلب النبي يا ترى النبي يفرح بماذا ايه يا ترى انت هتفرحي قلب النبي بايه يا ترى انت هتفرح قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام بايه وفي اللحظه الفاصله وهو بيسيب مكه للابد مش هيرجع ثاني ولا يشوف ولا يشوف أمه ولا يشوف ابوه ولا يشوف اي حد خالص في مكه ثاني يروح لاممه ويتوسل ليها يتوسل ليها ان هي تيجي معاه وانها تسلم وانها تيجي لدين ربنا سبحانه وتعالى وام بكل, بكل غباء بكل غباء تقول له والله لا اتبع دينك فيذربني الناس يقول عليا ايه الناس تيجي تاكل وشي الناس, الناس ايه, إيه هتودي نفسك في قاع جهنم عشان الناس اقول والله عليك كبرك عشان الناس ويهجر مصعب ويسيب مكه ويروح المدينة ويوم غزوه بدر يوم غزوه احد النبي يمسكوا الرايه كان مصعب دايما هو حامل الرايه كان هو دايما اللي بيحمل رايه الدعوه ورايه الجهاد مصعب يا جماعه الجرح اللي في قلوب الصحابه بعد سنين عبد الرحمن بن بعد اكثر من 20 سنه يفتكر مصعب يبكي ويسيب الاكل بعد اكثر من 20 سنه خبابي يفتكر مصعب يبكي مش قادرين. مصعب كان جرحه عميق اذ كان جرح في قلوبنا احنا يا جماعه اما بفتكر مصعب بقول مين زي مصعب دلوقتي مين زي مصعب يا شباب مين فيكم يبقى مصعب يا شباب ويوم غزوه احد تنزل زي الأسد ينزل زي الاسد الهصور ولما كل الغزوه تتقلب والمشكلين معلمي ما يسيبوش يقف بجسمه ما بينه وما بين المشركين يحمي النبي ويحمي الرايه بايديه ويمسك السيف يحمي الاسلام بايده الثانيه كل حاجه فيه بالجهاد كل حاجه فيه بتعبد ربنا ويتقطع ايده اللي فيها الرايه يمسك الرايه بايده الثانيه طب ايدك الثانيه انت كنت ماسك فيها السيف يا مصعب خلاص يا مصعب تترم السيف بس الرايه ما تقع يا مصعب ده السيف ده اللي بيحمي رقبتك المهم رقبتي المهم الرايه المهم الرايه اللي مكتوب عليها لا اله الله وتتقطع ايده الثانيه مصعب انت تعمل ايه يا مصعب اجري مصعب انجو حياتك يا مصعب اجري مصعب براتك مستنياك اجري مصعب وخاف على شبابك يمسك الرايه ما بين رقبته وما بين صدره وهو عارف انه مقتول مقتول لغايه ما يقتل مصعب وتطيير رقبه مصعب رضي الله عنه ويسقط مصعب متقطع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام والرايا لا تسكت ابدا والرايه ما تقعش ابدا ويموت مصعب يا شباب مين فينا زي مصعب مين فيكم زي مصعب مين المغنيين اللعبين سيلفيستر مين الفسبرسلي مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه مين الرجاله مين ال... مين النجوم مين اللي بينوروا لنا اللي انت حاطه ص... اللي انت حاطه صورته في شنطتك مين يا شباب انا بوصيكم قبل ما اشوفكم بثلاث حاجات فوقه فوق واللي انتوا بتقولوا عليهم بتقول والله ما ستارز. يا شباب الخليج فوقه نجم الخليج نجم الخليج نجوم الخليج الشباب احفاد جدودكم قبل كده لما شالوا الإسلام من الخليج نشروا في الدنيا كله. من مين السوبر ستارز شيل شيل الوهم اللي انت حاطه في شنطتك شيل صوره البيتلز وصوره المغنيين والممثلين واللاعبين من اوضتك شيل شيله صوره اللاعب ولا الفنان ولا المغني من السكرين سيفر اللي انت حاطها على الكمبيوتر بتاعك شيل النغمه وشيل النغمه بتاعه الفنان فلان اللي انت حاطها على المحمول يا جماعه شيلوا لا احب القافلين زي ما سيدنا ابراهيم قال دول كلهم قافلين دول كلهم نجوم ورق النجوم الحقيقيين ده الحد التوصيه الثانيه عايزين نعرف السوبر ستارز بتوعنا في كتب للصحابه كتير من أجمالها كتاب كتاب الصحابه بتاع الشيخ محمود المصري كتاب جميل قوي انزل اشتريه الليله بعد ما تطلعي من صلاة التراويح شوفي اي مكتبه اسلاميه وهتيه انت بعد ما تطلع من صلاه التراويح النهارده روحوا على فين يا شباب على المكتبة نجيب كتاب عن حياه الصحابه الكتاب اللي نلاقيه لان كتاب الشيخ محمود جزا الله خيره لقينا كتاب ثاني جميل عن الصحابه نجيب كتاب الليله عن الصحابه يا جماعه ونبدا الليله نقرا عن السوبر ستارز نبدا من الليله سوبر ستارز ثانيين نجوميه تانية. الحاجه الثالثه يا شباب اوعى تنسوا على المكتبه يا شباب الليله ان شاء الله الحاجة الثالثه انا عايزكم تبقوا انتو نجوم بقى لما بتشوف واحد في التليفزيون بيشيل 300 كيلو ما تروحش تشيل 300 كيلو ده اتضرب قبل ما تشيل اتجربي انك تبقي نجمه يا بنت دبي اتضربي انك تبقي نجمه تهتمي بنات دبي على ايديك على ايديك يا ابن البحرين اتضرب انك تبقى نجم يضرب شباب البحرين على ايديك يا بنت عايز, عايز السنه تتنشر وسط على ايديكي يا حبيب قلبي يا عايزك تبقى الدين يرجع للدوحه تاني ينور الدوحه تاني يا شباب المغرب العربي الغلبان الغلبان المحروم من وصول الدين ليه يا شباب المغرب العربي لازم نجوم لازم نجوم تنور الشعوب بتاعتكم يا جماعه عايزين سوبر ستارز يا اخوانا يا يا حبيبتي في الله عايزك تبقى ستار كبيره بنات النوادي كلها تتحجب على ايديكي انا عايزك تبقى ستار كبير عايزك تبقى كبير عايزكوا تكبروا عايز طموحك يكبر الطموح يا شباب. انتم طموح يا رجاله الطموح لنصر الدين الله عايزك تبقى ستار كبيره جدا بكره تبقى داعيه ربنا عرش ابليس على الميه يتزلزل بدعوتك وبهتافاتك للشباب وينقض الشباب يا شباب الامه يا نجوم يا نجوم شاء الله يا ستارز بتاعه بكره ان شاء الله يكبار قوي يكبار قوي يا احفاد الاسود يا احفاد الرجاله يا قصود صغيرين يا اللي انتوا ما انتوش عارفين انكم قصود يا ابطال يا اللي انتوا مش عارفين انكم ابطال يا نجوم يا اللي نزلتوا نفسكم وطفيتوا نفسكم نرجع نجوم تاني يا شباب نرجع سوبر ستارز تاني يا شباب اللهم املا حياتنا بالايمان اللهم املا قلوبنا بالايمان اللهم امر قلوبنا بما امرت به قلوب عبادك الصالحين اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب اهل اليقين والصديقين اللهم املا قلوبنا بحبك والرضا عنك واليقين بيك وثق فيك والانا بليك اللهم اصبح فسد قلوبنا يا رب اهد قلوبنا يا رب طهر قلوبنا من حب الاثم والمعاصي يا رب طهر قلوبنا من الشهوات يا رب يا رب طهر قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نكتت على قلوبنا على قلوبنا بالمعاصي فطهر قلوبنا يا رب يا رب اصلح احوالنا يا رب اهد قلوبنا يا رب املا قلوبنا نورك اللهم انزل من هناك على قلوب شباب المسلمين وعلى قلوب فتيات المسلمين وعلى قلوب رجال ونساء واطفال المسلمين اللهم انزل من هناك على قلوب امه محمد في رمضان يا رب اللهم اجعله فتحا علينا في الهدى وفتحا على العالم كله يا رب في الهدى اليك والاسلام يا رب